ده كان ليه هو انت زنبك ايه يا ما بكيت قدامي و سيبتني في احزاني حرام يا دنيا حرام تعبا من الاحزان علم فيا الزمان اسيت في الدنيا دي ولا عمري قلت ليه يا دنيا ذنب ايه بندوس على بعض ليه في عزم أنا مجروح و كله جروح روحت ادى وجروحي ملاقيتش حتى روحي عايش في عالم تاني عالم من احزاني الدنيا اسي عليا والناس بكت عنايا حتى رب ماليا سب دموع و معفع يا دنيا ليه على بعض ليه في الدنيا دي مظلوم وادامي تملى الكون حياتي في الجروح والقلبي بقى مجروح فارقت الدنيا دي من ليه شافيت عناية عايش في بحر حزن ودموع في كل مكان بتقول لي C'est un peu comme ça,